للتَجدًاَّ أَشَددًا سِعَدَوَة للَّينَ آم مَن اليَبودَ والَّينَ أَشرَفُ وَلَ تَدِدًا قَبَهُمَّ وَدَّةً للَِّنينَ آم مَنَُّنَ قَوا إِ ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يشتكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق فلا أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَاتَّقِ رَبَّكَ وَقُلْ آمَنَّا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا ألا الله لكم وَلَا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكثارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أو شق ما تطعمون أهديكم أو كشوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كالثارة أيمانكم إذا حلفتم واحفروا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ مَعَارِي الشَّيْطَانِ فَاجْتَرِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالتَّبَاغَضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ويصدكم, وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعتموا أن ما على رسولنا البلاء المبين ليس على الذين آمنوا وعلنوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلغوا إنكم الله بشيء من الصيد تناله،, تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب دليم يا آمنوا لا تقدروا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا يحكم به قوم هديا ذا للقعبه او كستار تطاع مساكين او عبد الهلاك صياما او عبد ذلك صياما يذوق وبال امره حسب الله عما سلف ومن عاد فانتقم الله منه والله عزيز ينتقام